يا قولي ودي ماسك غفلني وضان إشرح يصره وين درغ السك مطوات يا قولي <تصفيق> ودي ماسك غفلني وضان إشرح يصره وين درغ السك كين وحيد حليلي ياروال محان خربات ولاد الدنيت مو غبسكين ولا وحيد حليلي ولاد يا رب حنين يا رب حنين يا ودي ماسك غبلا نيوزان إيش راح يصير يا ودي ماسك غبلا نيوزان راح سك ظلم حينك و ما و إيه خفولي ودي ما سبغ بداني يوضان إيه شرح يزلي ويندرجان سك مطوان إيه خفولي ودي ما سبغ بداني يوضان إيه شرح يزلي ويندرجان اشو حالي صعب لخق وين يزدق ولا ديما يدوب الا حدا يتذكر الصوره اشو حالي صعب لخق وين يزدق ولا كي ما يعتب لاهلك تزد الصوره لعقلي صغاب ولا ولا يجرحي يجرحي Let's take now. فدو نور وين تمطول غلب انتسيف في سي لهلا جايت مدن يجدي وري فالنور وين تمطول غلب انتسيف في سي لهلا جايت مدن اروي غالحيط يا لك جميعي و اروي غالحيط يا ربي لك جميعي اي قولي وجيبات قوبني yoda nice rahye zori se diruf lani yoban ishrah yuri w idrgh sigmo tawl eh haquli w bi mash diruf lani